فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثمين ملت نبأنا بما عملتم، وذلك على الله يسير، فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير.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 يكفر عنه سيئاته ويُدخل جنات ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصاب من مصيبه إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاه المبين الله لا إله إلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم نما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله مستطعتم فاتقوا الله مستطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم